إن القبائل التي امتنعت كان منها من منع الزكاة ولم يستجيبوا لما طلبت منهم ولما قال لهم ولي الأمر يعني أمرهم بأن يستجيبوا أذور فهؤلاء يعني اجتمعوا, اجتمعوا على رب ركن من أركان الإسلام وقاتلوا عليه فهؤلاء يقاتلون صرف النظر عن موقفهم هل يتضر ردة هو الكفر أو ما دون ذلك أو أنهم يتفاوتون فهو الغالب الغالب أنهم يتفاوتون بعضهم امتنع بخلا وبعضهم امتنع جحودا وبعضهم امتنع تأولا ظن أن الزكاة مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك الإمام, الإمام المسلمين أبو بكر رفع عليه من رأيه قال تستجيبون فلما قالوا لا ردوا حكم الإسلام صرف في النظر عن نزعاتهم وعن مقاصدهم هذا أمر آخر فمن هنا إذا اجتمعت جماعة سمعت على رد حكم من أحكام الإسلام وقاتلت عليه فإنها تقاتل وربما يقال حكمهم عموما حكم الردة بدون الدخول في أفرادهم أو يقال ولو لم يكن ردة فإن ذلك يعني أنهم امتنعوا من من, من قبول مسلم المسلمة الدين امتنعوا من قبول أصل من أصول الدين فيقاتلون عليه أما الفرد فهو به تفصيل الفرد له حال لابد ينظر فيه لأنه ليس من الممكن ويستحيل أن ينظر أبو بكر أو غير من الصحابة رأي كل فرد من أفراد أهل ردة وأن تقام عليهم حجة بأفرادهم هل هم متأولين لا, لا يمكن هذا أولا ألاك مؤلف فربما يعدون مئات الألاك فإذن الحكم لرؤوسهم وللغاية التي ينظون تحتها هؤلاء رفعوا راية إباء الإسلام إباء ركم من أكلها يعني رد ركم من أركان الإسلام تسميتهم أهل الردة هل تعني أن كل ما فعلوا ردة لا يازل ظاهر الأمر أنها ردة لأنهم ردوا حكم الإسلام لكن أفرادهم تفاصيل الحكم عليهم هذه مسألة تحتاج لتفصيل ويجب أن تورع المسلم من أن يقول قولا قول يجزم. قول يجزم به يجب أن يتورع المسلم من أن يقول قولا يجزم به نعم وأما الحج فعن أحمد في القتل بتركه روايتان وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه فأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضاً ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات هو عليه حال سيسر من الحق يعني هذه من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم فالحق هو كل ما يلزم شرعا من اللوازم الضرورية التي تعتبر من قواطع الدين من ثوابته ومسلماته يدخل في هذا بقية تركان الإسلام بعد لا إله إلا الله لأن من حق شهادة الله إله ومحمد رسول الله بقية تركان الإسلام ويدخل في هذا جميع ثوابت حتى غير العملية يعني أمور الغيب الأمور الغيب تدخل في حقها لأن الحق مجمل ولذلك يعني العبارة فسرت فسرت في العبارة الأخرى إلا بحق الإسلام حقها هنا يرجع إلى حقوق الدين حقوق الدين هي لوازمه وثوابته وقطعياته ومسلماته وأصوله وليس المقصود بمسلماته الأصول أو القواعد الكلي فقط كما يظن بعض الناس لا المقصود كل ما ثبت شرعا حتى وإن سماه الناس فروع أو سماه الناس جزئيات يعني بعض الأحكام هي جزئية من حيث النظر إليها لكن إذا رد حكمها البين المتواتر فإن هذا الرد يرجع إلى الأصول صار, يعني صار يعني الرد أصل من أصول الإسلام لأن كل ما ثبت بدليل شرعي قاطع كل ما ثبت بدليل ثابت فهو قطعي سواء مما سمه الناس الأصول كأصول الاعتقاد أو ما سمه فروع كالحلال والحرام أو بعض المسائل السنن حتى السنن إذا تبتت إذا انكرها أحد إنكار يرجع إلى رد النص مثل السواك السواك هذا يعني سواترت به النصوص فإذا جاء الأمر إذا, إذا أنكر المسلم يعني هذه السنة إنكارا يرجع إلى إنكار أدلتها الثابتة فهذا يعني رد ضرورات الدين أو أصلا من أصول الدين نعم ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلمين من المحرمات وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل قيل وما حقها قال زنا, زنا بعد إحصان زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس فيقتل بها ولعل آخره من قول أنس وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 فعلا يعني, يعني جوامع الكلمة التي تمثلت في مثل هذا فقد ضرب أنثلة ثم أعطى القاعدة الثيب الزاني هذا يعني يتعلق بقضية في مسألة من مسائل الدين وكذلك النفس بالنفس النفس بالنفس إذا مطلقة تقول فيها النفس المؤمنة وغير المؤمنة إذا اقتضى الأمر قصاص كذلك ال تارك لدينه المفارق للجماعه يدخل فيها كل ما ناقض اصلا من أصول الدين لان ما وقع في رده اوقع في ترك الدين والرد تكون رده شامله وتكون في أمر من قواطع الدين ولو لم شاملة شامله التارك لدينه كل من ترك اصلا من اصول الدين فهو تارك للدين وكذلك فكذلك المفارق للجماعه الجماعه جماعه المسلمين التي قامت قامت على هذا الدين واستقام أمرها على هذا الدين الجماعة هي الجماعة المسلمين الذين كانوا على أصول الدين وثوابته وقواعطاه فكل من أخلى بأصل من أصول الدين وثوابته وقواعطاه فهو تارك للدين مفارك للجماعة مفارقة الجماعة عقدية وعلمية وعملية ولذلك دخل في مفارقة الجماعة صور كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً ف سيأتي الكلام عن هذا فيما بعد لكن أنا أحببت التنبيه لأن بعض القرى قد يتهم أن حصر هذه الثلاث يعني أن كثيرا مما ورد في نصوص أخرى يعني لا يعمل به أو أنه نسخ بذلك لا بالعكس كل ما ورد مما يبيع دم المسلم فهو داخل في التارك لدينه المفارك للجماعة وعلى هذا يعتبر هذا الحديث من الحديث الجامعة التي يندرج تحتها نصوص أخرى لا بد من أخذها نعم لا نجتهد بأن نلحق في التارك الدين والفارك للجماعة صور أخرى لم يرد به الشرع نعم لا نفتات على الشرع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحت التارك الدين والفارق للجماعة صور كثيرة ويندرج تحت هذا الصور أيضا من أخلى بأصل من أصول الدين القطية أو معلوم من الدين بالضرورة كما هو معروف عند السلف نعم وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيثاء الزكاة تعصم دم صاحبها وما في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيك دمه وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم طهرا ولا مثلفا بذلك ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا اله الا الله كلمه على الله كريمه لها عند الله مكان وهي مَنْ من قالها أَدْخَلَهُ ادخله الله بها الجنه ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غَدًا فحاسبه وقد استدل بهذا من يرى قبول توبه الزنديق وهو المنافق اذا اظهر العوده الى ولم يرقت يرق له بمجرد ظهور نفاقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن أحكام الإسلام أو أحكام المسلمين ما عندك أحكام المسلمين نعم على ويجريهم على أحكام المسلمين نعم نعم ويجريهم على احكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم السلام وبرك الله في حتاب جميع العلم وصلنا إلى طبعا حديث التاسع الحمد لله والعالمين صلى الله وسلم على نبينا وحمد الله العالمين وصفحين عين قال الإيمان بن رجل رحمه الله تعالى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نفيدكم عنه فجنبوه وما أمرتكم به فأكتوا منه ما استطعتم فإنما الذين من قبلهم كثرة مسائلين واختلافهم على أنبيائهم رواهم بقائل ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ راجح ومسلم عقد ومن روايه السديني عن سعيد بن موسى رواه سلم التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم راجح ومرويه حديث عن ابي هريره عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني <تصفيق> ما تروكم انما اهلك من كان قبلكم سؤالهم وخلافهم على انبيائهم اذان عن شيء فتنبه واذا امرتكم بامر فانتوه وما من طريقين اخرين يختلف ويرى في المعنى قبل أن يم يا سطر الشيخ في طرق الحديث والفاضه وشرح يحب ان ننبه الى ان هذا الحديث الحقيقة الحقيقه يعالج كثير من ما يقع فيه الناس اليوم فيما يتعلق بخوضهم في الدين وكثرة كلامهم فيما لا يعلمون وسؤالهم أحياناً عن أمور لا تقع تكلفهم وتعمقهم في أمور أحياناً لا تعنيهم أو ليست واقعة أو كتكون واقعة لكن يبالغون في الحديث عنها أو أنهم أحياناً يسألون عن أشياء مفترضة أو يتعمقون في مسائل الجزائية يوسعونها وكأنها من أصول الدين وكأنها من أصول الدين أو أمور هي من أمور الدين الكبيرة لكنها ليست ما يعني يجوز أكثرة الخوض فيه مثل في مسائل القدر والغيبيات والقطعيات التي الوقوف عليها هو الأصل أو يتحدثون عن أمور أيضا أحيانا تكون مسائل مهمة لكنها يجب أن يكون الحديث فيها عند المختصين سواء من علماء العقيدة وعلماء الفطح أو, أي أو غيرهم من أهل الاختصاص فأنا أقول أشاعت القضايا التي ليست للأمة فيها حاجة أو لتعم بها البلوى أو الحاجة تفص أحد دون أحد أو التعلق بمسائل التعمق فيها يؤدي إلى أمراض وساوس أوهام هذا كل من المغلة وقع فيها كثير من لا نسل يعني تجد مجلس من المجالس إلا ويفوض الناس فيها لما يخالف قاعدة ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه واستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل, كثرة مسائل بل أكثر ما يتحدث الناس عما لا يعنيهم وكثيرا ما يغفلون ي... ويتغافلون عما يعنيهم لأن الذي يعنيهم لا يريدون يحجبهم الهوى عن أن يعملوا به الذي يعنيهم يحجبهم الهوى عن يعملوا به والذي لا يعنيهم يزينه الشيطان له وكثير و... ما يعني نجد أسئلة مباشرة من بعض طلاب العلم وأحيانا عبر الهاتف وأحيانا عبر وسائل أخرى محمد سهل تعجب كيف يسأل عن هذا السؤال ثم لما تفتش تجد أنه بينه وبين آخر خصام في هذا الموضوع أو سمع في القضية فأراد أن يلج فيها وهو ليس من أهله أو أنه أراد أن يستظهر لبين للناس أنه يعلم أشياء من دقائق الأمور أو إلى آخر تجد المقاصد تختلف أو تخالف هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لكل مسلم وفضلا عن طالب العلم أنت في عافية فلأقول لكل طالب علم فضلا عن كل مسلم أنت في عافية أصلا من كثير من الأمور إلا ما تحتاجه علما أو عملا أو تجد أن الناس يحتاجونه ولا تفترض ما تكون الحاجة إليه نادرة ما تكون الحاجة إليه نادرة لا تتعلق به خاطر أيضا لا تتعلق لأمور يعني وقعت عبر تاريخ الأمة وهي الآن الناس لا يحتاجون إليها بل ربما لأثيرت زادت تنازع فرقة على ما عليها مسلمون اليوم نعم فضل اذن قال هذا الحديث من محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله الله صلى الله عليه واله وسلم فقال رجل كل عام يا الله فاستدعى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كل انما قال ضرومي ما شركتم فانما, فإنما اهلكت من كان قد لكم بسؤالهم اختيلات على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاكلوا منه ما استطعتم واذا نهيتم عن شيء فتداوروا ففجر النار ظني من وجه امن وقالتي لن ترى قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فإن الآية نزلت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر وقالوا أفي كل عام وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي فقال كلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء لهم أيضا عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحكوه حتى أحكوه في المسألة فرضد وصعجت وصعجت وقال لا من اليوم عن شيء إلا بيينتو فقام رجل كان إذا لا أدجال دعية إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبيه على ابن الخطاب وجاء ثم انشئ احمد رضي الله عنه وقال وضينا بالله رب الاسلام دين محمد رسوله نعوذ بالله من الفتن وكان قد ذكر من هذا الحديث هذه الحاله يا من الذين امنوا لا تسالوا عن شيء نعم الـ في ال هذا النص وقفتان وقفة الأولى حول أحفوه يعني بمعنى أكثروا عليه بمعنى أكثروا عليه يعني زادوا عن الحد الذي يجب أن يكون أو ما ينبغي أن يكون وهذا فيه فقه عظيم وهو أن الناس إذا اجتمعوا بالعالم ما ينبغي أن يكثروا عليه الأسئلة إلا الضروري سفيدوا منه لا لكن لا يكثر على له الأسئلة لأنه يلاحظ أن كثير من مشايخنا في مجالسهم أن بعض طلاب العلم يجتر السئلة اجترارا لمجرد أن يشغل الشيخ ويسأل هو وسائل أو هو مهتم أو يلفت له النظر أو لا يقصد هذا ولا ذاك إنما نوعا من الغفلة وسؤل أدب خاصة المواسم المواسم في الحج في رمضان في تجد أحد المشايخ أو إذا جلس الشيخ في مقعد تجد عنده من حوله من تجده من حاح كل ما سكت الناس بس نفسه بسؤال أحيانا تحسن وتكلف فلا ينبغي يكون هذا الصحابة رضي الله عنه كانوا يحجمون عن السؤال لأنهم صلى الله عليه وسلم أدبهم على هذا الأدب حتى أحيانا يكون عندهم ضرورات ولا يسألون وكانوا يفرحون إذا قدم أعرابي لأن الأعرابي ما عنده التزام بالأدب وجاء محتاج متعطس إلى الأسئلة يفرحون إذا قدم الأعراب من أجل أن يفتح لهم الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم على الأدب استاجون ويعرفون حاجة الأمة للأسئلة ومع ذلك لا يسألون إلا ماذراً وهذا لا, لا يعني ما نسأل علماء لكن يجب عند سؤال العلماء أن لا نكثر عليهم أولا وأن لا نسأل ملح ضروري وأن نترك فرصة لمن لديهم أسئلة جاده وأن نعود طلاب العلم والحاضرين أنه ينبغي أن يكون السؤال في أمر مهم وهو اجترار للأسئلة واستطلع رأي الشيخ أو يشوف مدى اختلاف العلماء كي يقول بعض طلاب العلم يقول لي أخي لماذا أنت كثير السؤال عنه قال له بشوف رأي العلماء وبعدين وإذا رأيت رأي طرف. هذا معنى احكوه يعني اكثروا عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الحليم لماذا غضب لانه مرتكب خطا معقول انه لا غضب لماذا يسالونه أو لانه غضب السؤال لمجرد السؤال او انه لا يريد ان يجيب لا ابدا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو هو يعني المبلغ عن الله عز وجل ويسعده ان يسال الناس عن مولدينهم لكن غضب لأنهم تجاوزوا تجاوزوا الحد ولذلك من هذه الاسئله التي ترونها ما كان فيه بلوة فالرجل لما سألنا به نسب يعني إلى رجل لا يريد أن يبين فيه نسبه وهو في عافيه أصلا لو سكت لكان العافي هوسع لكن لما تكلم ابتلي بأن نسب إلى غير وكذلك يعني في هذه القصة ما يدل على التفاصيل لا أدري في هذه القصة أو غيرها يعني ما يدل على أن المقصود أن هذا الرجل ابتلي بأن أجيب له بجواب لا ليس فيه مصلحة له ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك أن الأمر وصل إلى حد يعني الترف في السؤال وإن الأجوبة قد تكون فيها من الأضرار ما يكون فيه ابتلاو فتنة لبعض الناس فقال رضينا بالله ربا لما رأى الغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقال رضينا بالله ربنا والسلام ومحمد رسولنا أعوذ بالله من الفتن لأن هذا من ما يفتح بواب الفتن الأسئلة عن مشكلات الأمور عن الغوامر عن أسرار الخلق عن الأمور التي الجواب فيها أحيانا يكون فيه نوع إساءة إلى أحد أو كشف مكنون ليس في كشفه مصلحة بل مضرة فمن هنا عمر رضي الله عنه كانه, كانه أراد أن يعني يطمئن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا خاضعون للشرع ويبين للهاضرين وللأمة لأنه ينبغي أن يكون أصل التلقي عنه صلى الله عليه وسلم نبني على التسليم والأدب نعم في صحيحة البخارية عن أهل النعبات رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسان يقول الرجل من هذي ويقول الرجل فضينا قتل فإننا قتل فإنزل الله هذه آية يا إله الذين نام لا تسألوا عن الأشياء بابا ده ابن جرير بن قتاد في تفسيره من الحديث هذه المروه رضي الله عنه قال فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وربان بن على المنبر وقام اليه فقال اين انا قال بالنام قال من ابي قال ابوك فقام عمر الله عنه فقعد رضينا بالله رب بالإسلام دينة ومحمد النبي بالقرآن الإمامة إنا يا رسول الله أديك عهد بجاهلية وشد والله أعلم من آباؤنا قالت سكنها الله ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن وهو أيضا من طريق العوثي عن الإنباس رضي الله عنكم بقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أنشاء إن كذلكم تسوقكم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلت الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل فقال يا رسول الله كل عام فأرضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبا سديدا فقال والذي نمسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما ها كيف ايه لو قلت نعم لوجبت ولوجبت ما استطعتم وإذا لكفرتم يعني كفرتم يعني كفرتم يعني أنكم كفرتم بالحق لا يعني كفر المخرج ما يلزم كفرتم يعني لما عملتم بمقتضى الحق وهذا كفر وقال والذي لنفسي بيده لو قلتوا نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذا لكفرتم فاشفتوني ما ترشتكم فإذا أمرتكم بشيء تفعلوا وإذا نهيتكم عن شيء تنتهوا عنه الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اجيال ان ترد لكم تسخا نهاكم ان يسالوا مثل الذين سالوا النصارى الماضي فاصبحوا بما سائرين ان الله تعالى انزالك وقال لا تسالوا عن اجيال ان مثل فيها لتضليل ساءكم ولكن حافظوا فاذا نزل القران فئنكم لا تسالون عن شيء هذا الحديث كما ترون ضريف لكن مع ذلك فإنما ما جاء به من مفادات هناك نصوص تدل عليه وتضمن حكما وتوجيهات طيبة وقواعد في الشرع هي موجودة في نصوصها إنما الضعف ينصب على هذا السياق وهذه الألفاظ لا على المعاني المعاني موجودة كلها في حديث أخرى في أولها وأخرها أما قول لكفرتم فنعود إليها لأنه هنا قصد بأنكم ونظرا لأن الحج ركم من أركان الإسلام ولو قيل إنه واجب كل سنة فمن الطبيعة لا يستطيع الناس أن يحجوا كلهم كل سنة وإذا ما استطاع ما عملوا وقد وجب عليهم وقعوا في الكفر سواء الكفر المخرج أو الكفر غير المخرج أي كفر المعصية كما هو معلوم أغلبا وعلى الكفر التي جاءت في السنة تعني الكفر غير المخرج من الملة نعم اني ذكرنا له نعم يعني انا ما مصيري يمكن يمكن الله هذا صحيح ولا والله صحيح لانه ورد في شيخ اخر ما ادري وهذا الحديث ولا لا هذا النسخ جامع علوم الحكم معك اينا ابي ورد في لفظ اخر في حديث اخر ما ادري هذا الحديث او ابي قلبك في النار وفي بعض الروايات ابي في النار سورد ياض ربما يكون لفظ آخر ما أحذرني الآن نعم فدلت هذه الأحاديث عن من يعني السؤال عما أرى الثالث مما يسوق السائل جوابه مثل سؤال السائل هل نحتاج أحيانا أن نقاعد ونرق من أجل تسلسل المعاني لأن الحقيقة فيها قواعد عظيمة في مسألة تقعيد هذا الحديث ليكون, ليكون بمثابة المنهج في ترقي العلم فأولا هنا قال فهذا لها النهي عن السؤال عن لا يحتاج إليه هذا رقم واحد يعني من الأمور المنهي عنها شرعا أن عن السؤال عما لا يقتاج إليه ما يحتل جيه مطلقا يدخل فيه, ثانيا يدخل فيه ثانيا مما يسوء السائل جوابه أيضا هذا حقيقة جزء بعد كل هذا أشبه ما يكون بالمثال أولى الأولى أن يكون مثال أن نهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مسلم أو يحتاج إليه المسلمون عموما هذه قاعدة عامة يجب أن ينتثلها طالب العلم وينتثلها كل مسلم ما لا يحتاج لا لكسلام حتى العالم هو قد يقال في عاد النبي صلى الله لا يكون السؤال لعدم الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقد تبتل الأمة في سؤال من الأسئلة بجواب جواب لا يناس لكن نقول حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلم وورثة الأنبياء يجب على طالب العلم وعلى أي مسلم أن يتحرى غرض السؤال إن كان للسؤال فائدة له أو حتى لغيره من الناس وهو متأكد من ذلك في اليسر يدخل فيه أن أي إنسان ما لا يبتاج له يدخل فيه ثانيا السؤال عما يسوء جوابه وهذا كثير يعني تجد على سبيل المثال وهذا يكثر في مثل الحج والعمره في رمضان المواسم التي يكون فيها الإلحاح على السؤال كثير والتي تستعطف الناس الصيام والحج وهذه تستعطف المسلمين للسؤال يعني مثلا إنسان سأل عن مسألة في الصيام فأجابه عالم أو عالمين أو ثلاث تجده من باب الفضول يسأل عالم آخر فيبتلى بجواب يكون عليه كارثة ان ترك الجواب مشكل وان أخذ بالجواب مشكل ولذلك أكثر ما يقع من الفضوليين أن يعاقبون بمثل هذا كثير جدا ولتجد دجد هذا النوع عندهم وساوس ووهام مشاكل كثيرة لأنه يسأل مثل السؤال الفضولي كان يريد استقل العلماء وماذا سيقولون بعدما استفتأ وعمل وانتهى قد يكون في قضية خطيرة في صحة حجه في صحة صيامه فيسأل من باب الفضول فيبتلى نعم هذا ثانيا ثالثا السؤال عن على وجه التعنت وهذا يكون من أهل الأهواء من أهل هوا كانت أنواعهم لذلك تجد مثلا كثير من من عندهم هوى أو غلو أو إفراط أو تثريط في الدين أو أصحاب المناهج الصلفة تجد كثير من يسأل العلماء على سبيل التعنت والسخرية على سبيل التعنت وإحراج الشيخ وإحراج العلم أو مثلا تظهار عجز عند الآخرين فتجده مثلا يسأل ناس إذا صعبه عن مسائل العويصة انقضائه خطيره طبعا قد بل هو سلفا الغالب من هذا النوع ما يريد راي الشيخ اصلا يريد ان يحرج الشيخ او ان يصطاد مع ناس معه وهذا يحدث كثير اليوم الناس بتلوا باتجاهات والحزبيات والاراء الحاده والغلوه والتنطع في الدين والاستهانه بالعلم والعلماء ونعوذ ذلك من الافكار الحاده فتجد الواحد معه في احيانا يشرب من الشباب يريد ان يقنعهم فيسأل الشيخ على وجه معين فتجد السؤال معلب موجه يعني أصوى فيجيب الشيخ على مغافل يا لك الله فيجيب على نحو السؤال يكون فيه نوع من التعنت أو الصياب في الماء العكر ثم رابعا العبث وخامسا السلزاء هذه الأمور بينها تداخل لكن كل وحده له وجه يختلف عن الآخر السؤال العبث أكثر ما يكون سؤال فضول لكن سؤال الاستهزاء سؤال سقرية معروف هذه خمسة أمور يقع فيها الناس قديما وحديثا وسيأتي منها معها غيرها خمسة أمور فعلا تدل على عدم منهجية السائل وأنه لا يسأل سؤالا مشروعا ولو كان عن جهل ينبغي أن يعلم فلا يجوز أن يكون السؤال عن ما لا يحتاج إليه ولا مما يسوء السائل جوابه ولا عن على وجه التعنت ولا وجه العبث والاستهزاء كما فعل الكثير من المنافقين وغيرهم نعم من ذلك سؤال الآيات واختراقها على وجه التعنت كما كان يساله المشركون واهل الكفار قد قال عتيمة وغيره حين الايه نزلت فيدايه طبعا هنا قد يكون تعنت كبرياء وقد يكون تعنت تعنت آآ آآ أو تعنّة سخرية تعنّة كبرياء أو تعنّة تحدي كثير من يكون من المشركين والكفار يتحدّون من باب التحدي ولذلك الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ونظرا لأن مسئلة مسئلة تعنّة لم تنفعهم ما أسلم ما آمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انشق لهم للقمر فانشق فزادهم عتول فزادهم عتول لماذا؟ لأن السؤال ما هو سؤال باحث عن الحق سؤال متعنت ومتحدي وسؤال وم يريد التعجيز نعم ويقرر من ذلك السؤال عما أخباه الله وعن عباده ولم يذنعهم عليه السؤال عن وقت الساعة وعن روح ودلت أيضا على نفي المسلمين عن السؤال عن আনু চায় আনবু নাম وَلَمَّا سُئِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن النِّعَانِ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَسَّى الْكُلِيَ السَّاغِلُ عَنْهُ قَبْلَ وَكُولِهِ بِذَارِكَ فِي أَهْلِهِ وكان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ينهى عَنْ خِيلَ وَطَارِهِ وَكَسْرَتْ السُؤَالِ وَفِضَاعَةِ الْمَالِ عليه بذلك فأما المهاجرون والأنصار فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسق الإيمان في قلوبه فنوه عن المسألة كما في صبيح مسلم عن جواس بن سمعان رضي الله عنه قال أعطمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة سنة ما من المجره في من كان احدنا الى ماجر لم الله عليه طبعا يدخل في هذا ايضا النوع السادس وهو سؤال التخص يجوز السؤال من أجل التخص ويدخل في ما نهى الله عنه وهذا ايضا كثير تجد الواحد يسال العلماء 3 4 من اجل يشوف الاسهل منهم ويقول كما يقول العوام خل لك بين خل بينك وبين النار مطوع هذه نجدها كثير اليوم كثير من الناس يشكر في مشكلات في البيع والشراء في العقود في العهود في المواثيق بينه وبين الناس في الأيمان في بجسد اقول بعضهم ما صدق ان هذا حرام كله بس سمعت في فتوى طيب معناته انك تبغى تسوي بينك وبين النار مطوع مثل يقولون العوام ولذلك فعلاً هذه موجودة عند بعض الجهلة يظن أنه أفتي حتى لو يعلم أن الأمر حرام مادام وجد فتوى في قلب ذمة المفتي ويظن ان هذا يسوغ له وقد سمعت من العوام بعض العوام على الفترة ما أظن عنده كذب يقول فعلاً أنا كنت أظن أنه إذا أفتك شيخ لو المسألة تعرف أنها حرام من خلال علمك علم إذا أفتك شيخ خلاص بذمة شيخ هذا الترخص هو مما يكثر تكسر فيه البلوى قديما وحديثا نعم ايضا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان يعذبنا ان يذينا او من هذه الباديه العاقل ليسن ونحن نسمع وفي المسند عن ابي امامه قال كان الله قد يا أيها الذين آمنوا ويتسألوا عن أنشاء إن فقد لكم تسركم قال فكمنا تطفرنا كثيرا من مسألة وارتقينا ذلك حين أنزر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال آتينا أعرابيا فرسلنا أبودا وارتقينا ذلك سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه طبعا هذا ليس من باب الرشوة المحرمة لكنه ممكن أن نراد أن يستعطفوه للسؤال لأنه ما, ما فيه هذا من الحيل المشروع يسمي الحيل المحرمة لكنه جاب كلمة رشوناه من باب التجوز في العبارة والمشاكلة كما قال عمر بمن قال له عن ترويح بدعة قال نعمة البدعة هذه أيضا نعمة الرشوة لأنه ليست رشوة إلا من باب التجوز في العبارة وهذا من بلغة العرب بعض الناس يظن هذا نعم الخلط من مفاهب لا هذا من بلاغه أن استعمل اللفظ على وجه بديع على غير معناه الأصلي والسياق معروف من خلاله أنهم قد له ما يجرئه على السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اسألني رسول الله هذا لأنه السؤال مشروع هو الحرام. فق بينه بين الرشوة أن هذا أرادوا به يعني استعطاق العرابي لأمر مشروع بينما ذاك بشوه في اكل الحرام نعم وكما سنادي ابي يعلى الله عنه قال كان لا تخفي علي رسول الله الله عليه وسلم عن شيء فاتى يوما وان كنا نستمد الاعراء في المسند البزدالي على الحي علي بن عباده رضي الله عنه قال ما رأيت قوماً خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن فترة أسألة كلها في القرآن يسألونك عن الحمر والميسر يسألونك عن الشهد الكرام يسألونك عن اليتامة والفق الحبيب قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكياناً يسألونه عن حكم حوالها قبل وقوعها لكن من عمل بها عند وقوعها كما قالوا لك إنا لأقل عدو غدل وليس معنا مدل حتى نذبك بالقصد عن المرار الذين أكبر عنهم بعده وعن طاعة من مقتالهم وسألوا عن الفتن وما يصنع فيها نعم طبعا سنقف عند هذا المقطع لكن قبل أن نتجاوز هذه العبارات ابن علق على بعض المسائل قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألون عن حكم حوادث قبل وقوعها عندما يكون للسؤال عن هذه الحوادث مبرر لأنها قضايا عامة الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن أمر تقصص أفرادهم ولا عن جزئيات حقيرة صغيرة ولا عن مسائل يعني لا يتوقعون أن يكون لها أهمية إذن يسألون عن الحوادث المهمة قبل وقوعها مثل سؤالهم إذا حدثت الفتن ماذا نصنع إذا ابترينا بأمراء يظلمون ماذا نصنع إذا أمرنا, أمرنا بالطاعة بغير المعروف بالمعصية ماذا نصنع إذا كان كذا وكذا ماذا نصنع قضايا فعلا منهجية وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلتهم عبارة عن مناهج في الدين لا كانت أسئلتهم تتعلق بأفرادهم ولا تتعلق بقضايا جزئية وفعلا لو تتبعت أغلب أسئلة, صلى... أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأمة المستقبلية تجدون أنها فعلا ترسم مناهج وأنهم يسألون عن مصالف عظمى للأمة أو در مفاسد كبرى للأمة ما هي قضايا فقصية وكان أيضا آ... قال قال سألوه عن الأمراء الذين أخبروا عنهم بعده يعني لما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم المرأة الذين يعني يظلمون ويستأثرون كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أنكم ست loهم بعد أثرة تصبر حتى تلقوني على الحوم وقلقهن نبي صلى الله عليه وسلم خياروا أممتكم الذين كذا وكذا وشراروا أممتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم إلى آخر وقالوا ألا أن قال لا ما أقام فيكم الصلاة ف يعني لما سألن نبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالات إذا ما أرشدهم سألوا ماذا يصنعون كما هو في شرار الأمة لما أخبر أن هناك شرار من الأمة يعني الصلاطين والولاد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألم نبيذهم قال لا بمعنى أنهم قد يفترضون هذا الواحد منهم السائل لا يحدث له في حياته لكن يحدث للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعلمون أنه يخبر عن حال الأمة إلى قيام الساعة وهم يعلمون أنهم لن يخلدوا إلى قيام الساعة بل بلغم الخبر أن أحداً لن يتجاوز المئة من الصحابة وفعلاً ما تجاوز المئة أحد منهم فهم إذن يعلمون أن لهم أجال قريبة لكن يسألون عن مصالح الأمة العظمى فيما بعد وكذلك سؤال حديفة عن فتن حديفة بعيد النظر رضي الله عنه وكان يعلم أن الأمة ستبتل في فتن فكان يسأل عن يعني يسأل عن عن منهج التعامل الشرعي مع الفتن ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن نوعي فيها جابات تخص لفرات يخاطف فيها الفرد فيها جابات للأمة فتجدون أن الإجابات في, الفتن التي في التعامل مع الفتن التي تعم الأمة أو أهل الحل والعقد أو العلماء أو العموم تجد أن أجابات صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالتسديد والمقاربة والصبر والمصابرة والمرابطة إلى آخره بينما الأمر لا تتعلق بالفرض يعني الإنسان إذا بداله أنه ليس بيده حل والعقد ولا يستطيع أن يكون ركن ضمن المنظومة عن حل والعقد فإنه تجده يوجهه باعتزال الفتن هل يعقى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة كلها باعتزال الفتن؟ هل يعقل لا بل أن نغة تغمد سيفك أن تكسر سيفك كما ورد في النصوص هل يعقل أن الأمة كلها تؤمر بأن تكسر سيفها لا هذا لا يعقل أصلاً. كيف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال طائفة من أم تجعل الحق يقاتلون وفي لفظ آخر أو نوع آخر هم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذرهم ولا من عداهم طائفة إذن عندما نتحدث عن الأمة عن الطائفة عن المجموعة تجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالمصبر والمصابرة والمعروف وأنه المنكر ودر الفتن عامة وإلى وإقامة الدين وإقامة شعير الدين والدين وواقع وقيم الساعة عندما يتحدث عن الأفراد الذين يحارون يبقى عليهم حيرة لأن الفتن تدع الحليم حيران فكيف بغير الحليم فإذا بدالك أن الأمر لا يستبن عندك ما استبالك الأمر فاعتزل وليضر الله عز وجل سأقول لعباده ولو أن كثير من الشباب اللي وقعوا في أسر الغلوب أدركوا هذه النصيحة لما وقعوا فيما وقعوا فيه لأن الواحد منهم إذا نظر إلى حال الأمة وجد المآسي التي يدمى له الفؤاد وجد مآسي لا يطيقها الإنسان إلا بي بي بأن, بأن يثق بوعد الله عز وجل ويتفائل بما وعد الله وإلا فلا تطع فإذا نظر إلى الحال. وجد إنه لا يجد طريق بين يعني قد لا يعجبه موقف المشايخ لا يعجبه موقف الدولة لا يعجبه طيب إذن ما الطريق الطريق أن يعتزل ما يضره أن يعتزل ولو الاعتزال الإنسان يتكتل مع فئات تحارب أمن الأمة هذا ما اعتزال يذهب إلى مغارات أو إلى ملاج دعوى الاعتزال وهو يخطط ماذا سيصنع كيف سيضرب ومن يضرب ومن يضرب وكيف يصطاد رجال الأمن وكيف ينسف هذا مبعث ينزل هذا غدر وإن كان باسم الدين وكثيرا يا أخوان من علامات الفتن تنقلب فيها المفاهيم فعلا تجد هذا يظن أنه مخلص صادق وفوق ذلك ربما يكون مخلص صادق لكن ما أصاب الحق لماذا لأنه ما عرف القاعدة في التعامل مع الفتن وهو إن إذا ما أرشدك الله عز وجل للأخذ بأهل الحل والعاقب يعني انتضع يدك مع المشايخ والعلماء والراسخين والراسخين المنشور ما تطق ذلك صار عندك من التوتب وهذا ما يجعلك لا تقتنع بالرايه الحلوه العكس وكبار كبار المشايخ على الاقل تسجل الفتنه وذلك اللي اذاك وهو وهو الـ الـ الـ يعني الحكم في حقه هو الحكم الشرعي الذي تدين الله به اذا ارتبس عليك الامر لان نعرف كثيرين من اللي وقعوا في الغلو فعلا الامر منتبس عليه تحاول تطنع بأن موقف المشايخ هو الحق رغم ما فيه من يعني أمور قد لا تعجب قليل النظر وقليل الفقر تحاول تطنعه ما يقتنع إذن إلى من ما إذا ما صار موقفه مع موقف المشايخ والعلماء الكبار من الطبيعي أنه إذا كان أراد أن يعني يعمل شيء سنجد حوله من يؤيده لكن لو نظر إلى وصية النبي صلى الله لوجدها لو تخصه هو منثاله ممن حيرهم الآمر فليعتزل الفتن ويدعو للمسلمين اعتزال الفتن ترى لا يعني إن الإنسان ينزع القلب الإيمان من قلبه والغيره لا يبقى غيره ويبقى الإيمان في قلبه إن شاء الله ويبقى ولائه للحق وأهله ويدعو الله عز وجل ويجأ إلى الله لجوء ضرورة الاعتزال لا يعني إن إنسان يعتزل حتى الدين والأمة لا لا الاعتزال يعني أن تنأى بنفسك عن الأحداث وأن لا يكون لكم موقف لأنك ما تبيلك شيء عشي يكون لكم موقف وتدعو الله عز وجل أن يفرج عن الأمة فإذن الـ الـ أيضا الاعتزال لا يكون جماعي ما أعرف النصوص ما يدل عن اعتزال تيجي جماعة أو فئة أو, أو فرقة أو حزبة أو التيار يقول لله نعتزل كما فعلوا جماعة تكثير والهجرة هذا الاعتزال ما هو جماعي بهذا الشكل إمارة وتخطيط وعمل هذا ما هو اعتزال هذا, هذا ما, ما يسمى اعتزال كما يفعل كما قلت كثير من الغلاف قديما وحديثا هذا ما يسمى اعتزال أن الفرد نفسه ما استبعا له أمر فيعتزل الفتن واعتزال الفتن لا يعني فزا جماعة المسلمين أيضا يصلي مع الجماعة يرعى حقوق الجماعة يدعو لهم وخالطهم قدر ما لكن يعتزل بأن يكون له روية وموقف هذا ترى مع المعتزل أيضا إذا وجد في بعض البيادة والقرى قد يوجد في بلاد المسلمين تجد الناس كلهم وقعوا في فتنة لا قدر الله خاصة في الحواضر الصغيرة أو المدن الصغيرة والقرى على بأس أنه ينسحب ولو يعض بأصل شجرة كما قال نمي صلصة. لكن ما يكون في قلبه غير لعلى ولا يحرص على أن يشق جماعة المسلمين ولا يترك حقوقهم من الدعاء والصلة وغير ذلك من الواجبات التي يجب أن يقوم بها نسأل الله جميع التوفيق والسداد نعوذ بالله من فتا ما ظهر منه ومبطنه نعمل الأفضل الأفضل ترك سؤال أهل العلم غير حاجة هذا الأبرى للجمة هذا يسأل عن شخص حقيقة ما أعرف تفاصيل أمره لكن أي إنسان يعني صاحب بدعه مهما كان كلامه معسول يمغي تجنب كلامه يعني حفاظا على دينك وعلى عقيدتك ما دمت تعرف أن هذا رأس بدعه طبعا هو طبعا غالبا سيكون ذكي وحصيف لن يتكلم إلا بما يتكلم يلبس به على الناس ما راح يذكر شيء يعيبه ويعتقد الناس لا يقبلونه الذي صادم يعني قناعات الناس او عقائدهم ما راح يتكلم به يتكلم بالتلبس والساليب المتويه ويعني استعطاف الاخرين فينبغي ان نحذر اصحاب الهوى والبدع مهما اتوا من البيان هذا يعني بعض المسائل الشرعية وما يقع فيه بعض الموظفين اللي عندهم نوع تعنت أو نوع وسواس فيسأل عن تظيمات دارية ما حكمها وما يجب فيها يتسبب في إصدار تعاميم تزيد الأغلال على الموظفين نعم هذا أحيانا يكون غير صائز لكن العكس يوجد يوجد في بعض مثلا ممارسات بعض الموظفين في إداراتهم ما يقعهم في الحرام ويستحلون الحرام ويحتلون عليه ولا يبغون أحد يتكلم أو ينكر فإذا أنكر منكر وتبين وترتب على إنكاره تصحيح الخطأ أو صدار تعاميم تمنع من وقوع الناس في الحرام فاعتبر هذا نوعا من اللقافة هو نوعا من سوء الظن ونوعا من لساءة إلى آخر أنا أعرف من هذا كثير لكن أيضا بالعكس كذلك يوجد ناس يسألون عن أشياءهم في عافية منها عن مقوم في الأسئل واستحدث بسبب سؤالهم من التعاميم والأنظمة ما يزيد على الناس أغلال وأصار هذا لا يجوز وذاك لا يجوز هل من الفضول سؤال أهل العلم في متابعة برامج القنوات الفضائية هذه يستحسكمها القاعدة السؤال لليه وجه مفيد وليما له وجه حقيقة ما ينبغي يقول ويحصل كثيرا من هذه الأيام أن يعتني أو كذا أحدهم في مسألة وبعده بيومين استفتي أو يفتي عالم آخر بالعكس اختلاف العلماء هذه من سنة الله في خلقه لا نعطي صدرنا فيه وهل دراسة الفقه المقارن من هذا الوجه أيضا حقيقة المبالغة في الفقه المقارن نعم لكن في بعض الثوابث والأصول في فق المقارن مفيدة عند المتخصصين صلى الله عليه وسلم بارك عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يدل على كراهة المسائل وذنها ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل بل له سبب آخر وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج, أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد ان يبينه الله في كتاب العزيز ويبلغ ذلك رسوله عنه فلا حاجه بعد هذا لاحد في السؤال فإن الله تعالى اعلم بما صالح عباده منهم فما كان في هدايتهم ونفعهم فان الله لا بد ان يبينه لهم لا بد ان يبينه لهم ابتداء من غير سؤال كما قال يبين الله لكم أن تضلوا وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أفر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اتباع ذلك والعمل به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على, فيحيل على القرآن كما سأله عمر عن الخلالة فقال يكفيك آية الصيب يكفيك آية الصيب إذن هنا نستخلص فائده بل قاعدة بل قاعدة تتفرع إلى عدة فور أولا أن السؤال عن حكم شرعي للحاجة مشروع بل الله عز وجل يقول فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون متى ما كانت الحاجة سواء حاجة الفرد في مسائل دينه في العقيدته في الأحكام التي يعبد الله بها الحلال والحرام أو في مسائل الأمة يعني بمعنى أن الإنسان قد لا يكون هو معتاج لكن يشعر بحاجة الأمة إلى هذا السؤال أو إلى هذا الأمر أو يشعر أنه أنه أنه أن هناك جوانب يحتاج فيها إلى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فثوى أو قول أو حكم أو منهج كما كان بعض الصحابة هناما يسأل الناس عن خير يسأل عن الشر لا يقصد بذلك مجرد الاستطلاع يقصد بذلك أن يستنتج أو أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة منهجا تجاه التعامل مع الفتن كما كان حذيفة وغيره يسألون ثم الأمر الثاني أن السؤال لا شك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن السؤال ما كما بعدها فكان مقتضى أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن لا يتعجلوا في السؤال في عهده لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين فلينتظروا ما لم تكن قضية ملحة فلينتظروا لألا يترتب على سؤالهم جواب يكون فيه عنات وحرج للأمة كما كان في أمر الحج هنا مساءل عن الحج في كل عام عن فرضية الحج النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون مثل هذا السؤال لماذا؟ لأنه هذا أمر الأولى أن يتركوا فيه التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فيه حاجة فردي ولا حاجة عامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشرع السؤال أوسع مما كان في عهده لكن ينبغي الا يكون السؤال مبني على توهم ولا ولا خطرات وساوس كما يحدث للانا كثير من الناس ولا يكون عن تعنت كما سبق الاشاره الى هذا ما يكون المقصود في تعنت او للعالم ولا يكون مجرد فضول واضاعه وقت ولا يكون ايوا السؤال مبني على خصومات وهي اسئله كثير من الناس كثير من الناس اليوم اسئلتهم تم على خصومه بينه وبين آخرين أو تنبني على وجهة نظر يريد أن ينتصر برأي العالم على وجهة نظره كثير من الألماء الأسئلة الثالث عندما يتصل بكم التصل تجد عنده بوضة تسمعها تجد مختلفين جلسين في الاستراحة بعضهم رجع رجل يأكلون كبسات ويخذوا شذبون بقوا محوال ثم يتصل ويش رائك يا فلان يريد أن ينتصر لرأيه في قضية مراء وجده وأنا ما قلت هذا إلا لأنه كثير يا أخوان لو لأنه ظاهرة نستحق أنه أشيري له لكن ظاهرة فهذا هو الفضول للسؤال هذا هو الذي يكون غالبا إثن وإن كان يريد أن يستظهر رأي شرعيا لكن ما أراد بها الوصول للحق ما أراد بها الانتزام التسليم بالشرع إنما أراد بها أن يستظهر برأيه ضد الآخرين الذين خالقوا وأكثر القضايا لاتخلف فيها الناس قضايا هم. تهمهم أو ليست من شأنهم قد تهمهم من حيث الهم لكن ليست من شأنهم يشأن علماء ومقتصين وفقهاء وقاسقين في العلم ثم أيضا الأمر الآخر إنه ينبغي أن يكون السؤال يعني ينبني على حاجة متوقعة لا حاجة متوهمة لماذا؟ لأن بعض الناس مجرد ما يعني يكون له نظرة إن متفائل أكثر من اللزوم مثلا يكون عنده نوع من التساهل وفيريد أن يقرر منهج التساهل والإعراض في الدين من خلال أسئلة فهذا لا شك أنه ثم أو العكس الكثير من الذين ينظرون لأمور نظرة التشاؤم ونظرة سوداوية تجد أسئلتهم تضر لأنهم يقررون أشياء توجد في الناس اليأس والقنوط والتشاؤم وهذا كله مما لا يجوز في السؤال نعم نعم هذا يوعد حقيقة نعم هذه من الظواهر أن كثير من الذين يثيرون القضايا وقد لا يثيرها أهل اختصاص من العلماء ويزعمون أن العلماء لهم ظروفهم أو أنهم يدارون أو أنهم يخشون إلى آخره ولأن كله من عبد الشيطان يعني القضايا التي ليست من اختصاص الأفراد ولا الجماعات ولا يعني ولا عامة الناس بل ولا حتى كثير من طلاب العلم هذا ينبغي لا تثار لا تثار تثار عند أهل اختصاص إما أهل الحل والعقد الذين بأيديهم قرارات أو عند العلماء الذين يعني يطاعون وإذا قرروا شيئا من مصالف الأمة صار لقرار معتبار وعلى هذا يعني كثير من القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية الكبرى والقضايا التعلق مصالح الأمة العظمى وقضايا صور الجهاد المعاصرة لا أقصد أصل الجهاد ومشروعية الجهاد هذا أمر يمر كل طالب علم أن يتعلم لكن قضايا الجهادية المعاصرة التي هي وقائع حادثة أو قضايا الأمة الأخرى التي فيها نوعا من الحساسية وفيها تتهب حولها العواطف يوجد فيها الولاء الحاد أو البراء الحاد من السامعين ومن الذين يتناولونها خاصة الشباب المتحمس هذه كل القضايا أنا أرى إنه من الإثم أن تثار حولها الأسئلة لغير ضرورة وعند من لا يحتاج مثل هذه الأجوبة وعند غير العلماء الذين أو الاختصاص الذين لهم في هذه الأمور رأي راشد مبني على النظرة للواقع والنظرة للنصوص وقواعد الشرع ودفع المفاسد عن الأمة وجلب لها نعم فشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية طبعا المقصود بالتصديق هنا التسليم وإلا فالمؤمن أصلا أنه مصدق لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هنا تصديق التسليم الذي هو أشمل من مجرد لتصديق الخبر نعم وإن كان, من الأمور العملية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في تعلم ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة نعم أيضا هذا أيضا توجيه عظيم في أنه ينبغي المسلم أن يهتم للأمور العملية يعني يشغل نفسه بما علمه ولذلك لو افترضنا أن الكثيرين ممن يكثرون الخوض في المسائل العويصة ويكثرون الثرثرة والكلام في مصالح الأمة العظمة ويكثرون من الكلام في الناس وفي الآخرين وفي المخالفين إلى آخرين لو أنهم أشغلوا أنفسهم وكل واحد منهم خاصة من دون العلماء الكبار وطلاب العلم الذين يتصدرون أحوال الأم من دونهم لو أن كل واحد منهم أشغل نفسه بما فرضه الله عليه عز وجل من الفرائض والواجبات أشغل نفسه في القضايا التي من حوله ويكثيرا في استصلاح نفسه وأحواله واستصلاح بيته وجيرانه وذويه وأصدقائه لو أنه اشتغل بحاجة المجتمع في الأمور التي تصلح حوال المجتمع من أعوال مال البل وفعل الخيرات ومن مروف أن المنكر ألقى عنده وقت لهذه الثرثرة والكلام الفاضي؟ لا شك أنه ما يبقى عنده وقته أظن يعني يحتاج يحتاج لضرورة إلى أن يسرق من وقته ليسأل عالما في مسائله القضاء التي يعيشها يوميا لكن أغلب ما يجري الآن؟ من الترف أغلب ما يجري من تداول الأشياء ونقاشها والبحث فيها عن حكم الشرع إلى آخره أغلبه بين المسلمين اليوم من الترف الذي لا حاجة إليه لا للفرض نفسه الذي يقول فيه ولا للناس نعم الناس يحتاجون إلى حل قضاياهم لكن الترفر لا تحل مشكلة فضول الكلام لا يحل المشكلة حتى وإن كان في المسائل العلمية الشرعي ولذلك كان يعني نهج الصحابة في طلب العلم كما ورد عن أحد الصحابة أنه يقول إذا قرأنا عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم, حتى نتعلم فيها ما فيها من العلم والعمل يقرأ عشر آيات ثم يجلس ما الذي يترتب عليها من الاعتقادات والعلوم يتفقى فيه ثم ينظر ما الذي يترتب على هذه الآيات في كتاب لا عز من المر المطلوبة من عملا يجلس يشتغل فيها ثم يحولها إلى سلوك بعد ذلك يطرع عشر آيات أخرى فلا ننظر إلى الله يعفو عنه. يعني أكثر ما يقوله الناس من باب الثرصة التي لطع التحت ولذلك كثيرا ما يقول المصلحون وهذه كلمة حق وأظنها هي الواقع اليوم إن حاجة المسلمين اليوم عموما بل حاجة البشرية إلى القدوات الصامتين أكثر من حاجتها إلى الخطباء المسقعين كم عندنا من زخم الخطب كم عندنا من الأشريطة كم عندنا من المقالات والكتب والمطابع والوسائل تضخ على الأمة ضخا أغرقت الناس أغرقت الأجيال من المعلومات حتى الشرعية منها لكن وين العمل نحن بحاجة إلى داعية صامت لا يجيد أن يخطط لو رقع المنبر يمكن يرتبك ويصطط لكن يكون قدوة فقط في سلوكه للأجيال والناس والبشرية كلها هذا اللي نحتاجه ولذلك أغلب من أسلم في الدنيا كلها قديما وحديثا خاصة إسلام الجماعي الذي يشمل قبائل أو قرى أو جماعات أو فئات أغلبه يكون من أناس يكون قدوة قد لا يجدون الكلام ولا يحسنونه لكنهم نماذج حية تطبق القرآن في سلوك خلق تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك خلق وتعامل أما ما يحدث الآن من كثرة الثرثرة والتهارش ثم لو أخذنا يعني أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس فيما بينهم خاصة الذين عندهم نوعا من الانتماءات نجد أكثرها في مواقف المخالفين ماذا قال فلان وماذا فعل يلتقط كلماته في الجريدة في خطبه يجمعها ويضعها بين قسين ويضعها في شريط ثم يجلس يحرض هذا أفلان قال الشيخ الفلان يقال أبعدين والنتيجة ثم يروح يسأل المشايخ يدزل هذا السؤال وهذا السؤال يجعل السؤال يعني ينبي عن الجواب قبل الجواب والشيخ غالب يكون غافل عن مثل هذه الأمور فينشغل الناس في مجالسهم بمثل ذلك تكون أسئلتهم ونقشاتهم في الدين في الانتصال للرأي وفيما دفع المخالف وما قال وهذا يشمل جزء كبير من جهود كثير من شبابنا الذين ابتلوا بالانتماءات للأفراد أو الجهات أو للجماعات وغيرها هذا هم أكثرهم يجدوا يسأل ويناقش ليدين الخصم أو يدين المخالف ولينتصر لغالف وهذه حقيقة كارثة هي الحالقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا مما يدفل في النهي ويثبت عن الجد في متابعة الأمر قد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت قال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله خرجه الترمذي ومراد بن عمر, ومراد بن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى فرض العجل عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم انما يحمد اذا كان للعمل لا للمراء والجدال وقدروا عن علي رضي الله عنه انه ذكر انه ذكر فتنا تكون في اخر الزمان فقال له عمر فقال له عمر رضي الله عنه متى ذلك يا علي قال اذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير الآخرة طبعا هذا قد يقع في كل فترة فترات التاريخ لكن أظنه والله أعلم في زماننا أشد لأن هذا الأثر كان يريده التابعون في حال, بعض من أو في حال كثير من الذين طلبون العلم في وقتهم وقت القرون ثم تابعوا التابعين ثم من جاء بعدهم وكل جيل من أجيال الأمة يريد مثل هذه الأثار على أنها يعني واقعة في عهدهم لكن هو قال وينبغي أن ننصف وأن نعترف بأنها تمثلت في عصرنا على أعلى نسبة عرفت في التاريخ إلى يومنا هذا أما المستقبل فأمره إلى الله لا ندري هو غير لكن نجد أنه يعني هذا ما قاله علي أو غير من الصحابة في مثل هذه الأمور أظنهم يستوعون ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمور غير فهي لها حكم المرفوع إذا تفقها لغير الدين وهذا واقع بنسبة كبيرة وتعلم لغير العمل وهذا نسأل الله يعفو عنه واقع كثير من الذين يطلبون العلم استظهار معلومات بسهو أحيانا يريد أن يناطح بها الخلق وهذا حاصل يجب أن نعترف فيه وتنسس الدنيا بعمل الآخر الآن نصيب يعني الآخرة من أعمال المسلمين اليوم يكاد يكون نادر جدا العمل الخالص نأكل ما يوجد لا تخل الأرض من وجود الصالحين والأثقياء الورعين لكن الورع نادر الآن اغلب ما يسعى إليه الناس الدنيا حتى أهل الخير كثير منهم الآن فتنته الدنيا وضحكت الدنيا للخلق وتبهرجت لهم وزينت وظنوا أنهم قادرون عليها ونخشى من وعيد الله الذي لا يتخلف إذا ما المستدرك المسلمون الحال على الأقل أهل الخير ينبغي يكون عندهم نوع من التواصل استدراك الأمر بالقيام بما أوجب الله عز وجل من الشكر والتناصح والأمر معروف أنه المنكر والقيام بواجبات الدين في هذا الظروف التي بدأ عن الإسلام أو بدأ يعني الحق بدأ يصل إلى حد الغربة الآن يعني بوادر الغربة الآن بدأت بشكل ظاهر فيجب أن يكون يعني بين أهل الحق شيء من التواصل على استصلاح القلوب وعلى أن تظهر نماذج العباد الصالحين الأطقياء الأنفياء الورعين الذين قل أن نجدهم الآن قل أن نجدهم الآن فالأمر في الحقيقة خطير في التماس الدنيا لعمل الآخرة هذه ظاهرة لو خذناها بالمقاييس وال والأرقام لو وجدناها مذهلة مروعة في الحقيقة نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم, إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قال ومتى ذلك قال إذا قلت أمناءكم وكثرت وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم وكثر قراءكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة خرجهما عبد الرزاق في كتابه هل استكمال لما سبق لكن فيه بعض القوائد مجديدة هذا أيضا كلام بن مسعود رضي الله عنه أقره الصحابة ونقلوه نقلة المؤيد المعجب وأيضا نقله السلف وهو يحكي واقعا سيكون في الأمة وذكر عدة أمور هي تشخيص لأمراض الأمة عموما في كل التاريخ وفي وقتنا هذا هذا التشخيص حقيق لو جاء به كاتب وعرضه بعرض يعني براعة الكتابة لقيل هذا مكتشف لقيل هذا هذا يعني جاء بما لم يأتي به الأولون ولا الآخر مع يعني حكم قال بها بن في ذلك الوقت يربو فيها الصغير يعني بمعنى فتن تدوم بس الله العافية تطول ومنها فتن الدنيا يعني الآن كثير من شعوب الإسلامية ابتليت بفتن يرى يعني فيها الصغير وكبر فيها الإنسان حتى الهرم نما فيها إلى سن الهرم يعني فتن البدع وهي أعظم الفتن على الناس تحجب قلوبهم على حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان ربما يقعون في أمر ينقلب فيه حالهم من الإسلام إلى غيره أو من يعني الخير إلى خلاف ما يريدون هذه أعظم فتنة فتنة العقيدة فتنة العبادة لتفتن الناس عن عبادة الله عز وجل وعمها البدع بدع الاعتقاد وبدع الأعمال والعبادات وفهذه البدع في بعض البلاد الإسلامية عاشت عليها أجيال لا يعكادون يعرفون السنة حتى إذا رأوا أو سامعوا بسنة استغربوها ونظر إلى دعوات التوحيد قديما وحديثا يجد أن أغلب السبب دعوات السنة باتقامة عبر التاريخ خلوه يجد أن أغلب الأسباب في يعني هجوم الناس عليها هو غربة السنة فيهم اعتقدوا أن هذا الذي جاء بسنة جاء ببدعة غير الإسلام والنماذج حي في هذا الفعاد الشيخ الإسلام من تيمية لولا أنه جبل شامخ أطبقت الدنيا ضده واعتبروه جاء بشيء لم يأتي بالدين مع أنه تحداهم وقال ما تدعمون أنه الدين وأنهما هذهبكم أتحداكم أن تثبتوا أن شيخكم قالوا به بل أنهم على خلاف ما تذكرون ولم يأتوا بشيء ومع ذلك أطبقت الدنيا ضده إلا النادر ثم بعده أجيال من العلماء ثم النموذج الحي دعوت الشيطان من الوهار أطبق كثير من البلاد الإسلامية على أن هذه الدعوة خارجة من الملاد حتى الذين عرفوا حقيقتها لأنهم جاء بغير المألوف عندهم لأنهم يعني تربوا على البدعة ربى فيها الصغير وهارم فيها الكبير حتى ظنوا أنها الحق وظنوا أن الجيال كلها ورثت هذه البدع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي واقعنا الأمر أكبر وتتخذ سنة يعني الفتنة البدع الآن تخذت سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر نعم الآن في البلاد مثلا التي نخذ نموذج واحدة البلاد التي تشتهر فيها بدع الموالد يعتبرون هذا الذي لا يحضر المولد أو يعارضه صاحبونك ويتوصون عليه احتسابا عندهم لله وأنا أذكر واقعاه يمكن ذكرتها لكم أكثر مرة لكن فيها عبرة كنا في إحدى البلاد الإسلامية في وقت من الأوقات وافق ما يسمى بعيد المولد فأنشأت جميع الطرق سرادقات كبيرة تحتفل بالموالد كل على طريقة وكل طريقة تباين الأخرى مباين كما بين الشمس السماء والأرض ولذلك كان من المنطق الذي أثاره للسنة هناك قالوا أنتم الآن بأي دين أنتم يجنون عندكم 28 طريقة عندكم 28 دين كل طريقة لا أسلوها هذا رأي العين المهم أهل السنة هناك وابعوا سرادق بين الجميع يد يد ينهون عن هذه البدع. شكتو كيف هذه مجازبة طبعا لكن كنا هناك والسشارون قلنا استعينوا بالله ولنجرب فجربوا وابعوا سرادق بين سرادقات الطرق 28 طريقة 29 هي مخيمة للسنة والجماعة في تلك البلد الحاصل الحصل أن أكثر الذين يرتادون هم شباب وشابات يعني يبحثون عن الحلوى وفي مغريات كثيرة وأكل طيب في بلد فيها فقر ورقص وكلما زاد الحلوى وصار الرقص مثير وجدت الجمهور أكثر حتى تنتهي الحلوى ونتهي الرقص ثم يجون عند سرادق أهل السنة والجماعة اليوم الأول والثاني اليوم الثالث وإذا تسعين بالمئة بدون مبالغة جالسين عند مخيم أهل السنة بقيت مخيمات الطرق خاوية ومجرد ما يشبعون يجون يجلسون عند أهل السنة جمال طبعا هذه كارثة على الدين فاستثاروا مشايقهم واستثاروا شيوخهم حتى رئيس دولتهم استثاروه وأرسلوا البرقية بأن الوهابية غزتنا وأنهم فعلوا وفعلوا وأن الجمهور كله أصبح عند الوهابية وهذا خطر عظيم منذر بشر فجاء منع مخيمة للسنة وسجن كبار هذا الموذج طبعا يسأل الله بأنهم أخرجوا بشفاعة يعني الملك وبشفاعة الشيخ بن باز رحمه الله المهم هذا يعني الموذج لأنه يعني الناس لما استمروا البدعة اعتبروا مخالفة البدعة منكر نعم هذا منكر قالوا متى ذلك؟ قال إذا قلت أملاءكم تحتاج تعليق وكثرت أمراءكم ولا تحتاج تعليق كم في العالم الإسلامي من إمارة؟ وقلت فقهاءكم يعني الفقه الحقيقي والدليل على هذا الفقه اللي هو الفقه في الدين اللي يجمع بين الرصوخ في العلم والتعقل والحكمة إلى آخره وكثرت قراءكم قراء الجرائد الآن لا يحصوا قراء جرائد قرأوا كتب علمية وكتب شرعية وكتب ربما أيضا يكرؤون القرآن ويكرؤون السنة لكن قراء مجرد قراء كحال كثير من المسلمين اليوم مجرد قراء تقوم عليهم الحجة فقط لكن عمل فقه لا شيء ولذلك مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم الذين إن شاء الله سينشئون دروس وأظن الكثير منكم عندهم دروس ومن ليس عنده ينبغي أن يدرس شباب الأمة ينبغي أن يهتم بالنابهين ويركز عليهم لا يعني ذلك أن يطرد الناس لما عندهم مواهب لكن ينبغي أن يكون هناك تفريق في يعني التفقه في الدين والتفقيه بين من عنده استعداد ومقدر ومواهب وبين من مواهبه محدوده هذا يعطى على قدر حاله لألا يظن يومنا اليوم نوصبح من علماء الأمة وهذه من كوارثنا اليوم مجرد الشاب يجلس عند شيخ من المشايخ خمس سنين عشر يظن أنه صار عالم وما عنده أهلية أصلا ليس عنده أهلية ما عنده عقل يضبط له علمه وسلوكه حتى ونوجد عنده تدين وراءه لأنه غفل المشايك والعلماء عن التركيز على من لديهم مقدرة فيبرزون يقول هؤلاء هم طلابنا وهؤلاء هم الذين أعطانا جزاة البقية نعم تشرفوا بحضور مجلس العلم ولهم أجر لكن ما ينبغي أنهم يزكون هذه مثلة يعني عامة في عموم المدارس تجد يعني أن هناك من يقرؤون لا يجدون يعني التصرف مع الخلق وتفقها لغير الدين وهذه مسألة معلومة أيضا وتمس الدنيا العامة الآخرة سبط الكلام نعم نعم هو دائما العلاج مثل هذه البدع ينبغي توخي فيه القاعدة الشرعية الدعوة في الحكمة والموعظة الحسنة والرفق والاشفاق والنصر هذه قاعدة سلسلية إذا منطلق منها الداعية سيجد أنه وفق عدم الاستعجال وعدم اليأس يعني العفو عن الناس والصبر على أذاهم واستعمال أنسب الأساليب وأرفقها دائما هو مشكلة كثير من المتاسبين بالسنة يأخذهم الحماس فيندفعوا ويغضبون على الناس. ويستعملون الأسائل السفزازية من عبرات وتصرفات يعني لا, يعني لا يتورعون عن اتهام القلوب لا يتورعون عن استعمال العبارات المنفرة بدعوة الغيرة بدعوة غيرة تأخذهم الغيرة فلا ينضبطون بضوابط الشعر ولذلك نجد الدعاة المؤثرين الذين نفع الله بهم ويعني رجع كثير من أهل بدع بسبب أعمالهم إلى السنة هم أهل الرفق ما نعرف من أهل العنف من استفاد منه أهل البدع ربما بعضكم عاش في بعض البيئات أو له تجارب أنا أقول هذا حكم استقراء ناقص ما أقول كامل لكني سفرت لكثير من البلاد الإسلامية العربية وغير العربي. وجدت هناك ناس إذا سمعت خطبهم تعجب وتتعجب وتعجبك لكن لا يستفيد منهم أحد يستفيدون الخصوم والبدع أكثر من ما ينفعبون الكلام إذا سمعته يعجبك وربما تجد نشوة وتجد وهذا والله كلام الحق لكن عندما تجد ثارة تجد ثار سلبية وآخر قد لا يكون خطيب ولا لكنه هادي عاقل رزين مشفق ناصق تجد ينتفع على يده آلاف آلاف ما أقول مئات آلاف وهو ليس له كبير شهرة في المواقفة السفزازية والصرقعة فالحقيقة أن هذا مرض عند كثير من المتسبيل للسنة تسبب في ضعف قبول الحق عنده بدا وأن كثير من المتسبيل للسنة عندهم نوع من ما أقول كله الحقيقة للعلم والدعوة والحكمة أيضا كثيرين ما نظلم لكن قد هذا يدور ذاك وهي الظواهر الجديدة التي جاءت الآن من عقود قريبة أي أن يوجد من أهل السنة المتعجلين من ليس عندهم فقه ولا حكمة كثير. ثم إن عندنا الذين نشجع ونؤيد الذين يدعون للسنة لا نميز بين هذا وذاك مجرد ما نجد إنسان نجد لسن وجيد ويقيم الحجة ويكشف ضاط أهل البدع إلى آخره نعجب به ونجعله لسار لنا وهذه ترى سببت في إحراجات للسنة وأهلها لا يعلم مداها إلا الله سنبقى يعني زمان طويل نعالجها يجب أن نتفابه فأقول مثل ما سأل نعم الأولى بل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل الدعاة المؤثرون كل الدعاة المؤثرين كلهم على مدى التاريخ ممن يستعملون السلوب النص والشفاء والهدوء والصبر والتكرار وتغيير الأسليم تنويعها تحبيبا السنه إلى الناس بالتعامل وليس هذا ضعف كما يظن البعض أو مداهنة لا فقط وهنا مدهنة والمدارات المطارات في مثل هذه الظروف التي يعيش المسلمين مطلوبة بل أضاء أنها واجبة أرى أن المدارات هي القاعدة التي يجب أن نتعامل فيها مع الخلق اليوم لماذا أنترف أن في هذا الضعف والشتات فيمتغل أن نأخذ الأمور بحجمها الشرع قواعدها التي أوصل الله فيها والتي هي نهج رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يفرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك قال عمر بن مرة, قال عمر بن مرة خرج عمر رضي الله, رضي الله عنه على, على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد فقلت لا فقال أجمنا يعني أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا وقال الشعبي سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم يعني تعرضنا وتكلفناه ولو كان متع تجشمناه يعني صبرنا على, على, على التكلف فيه ولم نتقحم التجشم هو, هو المشق هو ولوجه للأمر الشارق وسمى تجشه نعم. وعن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا قلت نعم قال آه الله قلت آه الله قال إن أصحابنا أخطرون عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبوا بكم هاهنا هنا. فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق وقد خرجه أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاوس عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وقق وأنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل هاهنا هنا ومعنى إرساله أن طاوسا لم يسمع من معاد وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا وروا حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت الزبير بن سمعت بن سعيد رجلا من بني هاشم قال سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءل عما لم ينزل تبيينه فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم هاهنا هنا وقد روي عن الصنادحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات خرجه الإمام أحمد وفسره الأوزاعي وقال هي شداد المسائل وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي وقال الحسن شرار, شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله طبعا يدخلون عليهم الهم والغم شرار المسائل فعلا تشمئز منها النفس وتطرق إلى النفوس اليأس والهم والغم الذي أحيانا يكون سبب لقعود الناس عن العمل وقعودهم عن التفاؤل الذي هو الأصل في حياة المسلم وقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغالير أخي المستمع الكريم تابع ما تفقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية ريام هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله